إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم أنني مددكم بألف من الملائكة مُرْدِفين وما جعلهم الله إلا بشرا ولتطمئن به قلوبكم ومن النصر إلا من عند الله وَشِكُمُ النُّعَاسَ أمنة مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَايِ مَا لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الأَقْدَامُ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 ان شَرَّ الدَّوَانَ بَعْدَ اللهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لاَ يَعْقِلُونَ وَلَوْ عَلِمَ اللهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلّوا وَهُمْ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحود بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص خَتَمَ وَعْلَمَ وَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ تَخَافُونَ أَن يَتَفَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَوَاكِ فَأَوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَا تَخُونُوا اللَّهَ رَبَّ الرَّسُولِ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاعْلَمُوا ما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أجمع الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمقر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ مَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالُوا لَئِنْ وَالْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ أَتِنَا بَعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصّ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 الذين كفروا ان ينتهوا لهم ما قد سلف ان ينتهوا لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سنة الاولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فَإِنِّي أنتَهُ فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِن تَوَلَّوْا فَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلاَكُمْ نِعْمَ الْمَوْلاَ وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَدِيمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمسَ فان لله خمسه وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الف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 كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم في فاثبتوا واذكروا الله فثبتوا وذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون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 ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض الغر هؤلاء دينهم وَمَن يَتَوَكَّل عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحين ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد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 وإنهم في الحرب فشذد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبث إليهم على سواء إن الله لا يحب الخاص لا يحسبن الذين كفوا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعد لهم ما استطعت من قوة ومرباط الخيل ترهبون به عدو الله ترهبون به عدو الله عدوكم وأخرين وأخرين من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 وَإِن يُرِيدُوا أَن يَقْتَعُوكَ فَإِنَّ حَزْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ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 والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأموالهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا والذين أوى ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض